يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكو والله خلقكم ثم يتوفاكم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 عليهما على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمت الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدتهم ورزقكم من الطيبات، أَفَبِالْفَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ